116. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد 117. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا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 يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمنوا رَبَّنَا وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَتُكَ وَعِلْمًا رَبَّنَا وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَتُكَ وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صَلَحَ من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمت وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَّا قُتِلَ اللَّهُ أَكْبَرُ مِمَّا قَتَتْكُم أَنفُسُكُمْ إِذ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فتكفرون. قالوا رَبَّنَا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبير ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك فيه تؤمنوا فَالْحُكْمُ لله العلي الكبير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 124. وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع 125. يعلم خائنة الآين وما تخفي الصدور 126. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء 128.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 وَلَ قَذِ أَرْسَلْلامُ سَ بِآياتنَا وَسُلقَان مُبِين إِ فِرَونَ وَهَا مَانَ وَقَونَ فَقالَاوا سَاحِرٌ كَذَّ فَلَمَّ بجَ أَهُ بِالْحَقِّ مِ يَادِنَا قَاُ قُتُلُ أَبِنَّذينَ قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدوا ربه إني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 وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا ۘ إِن يَقُولُ رَبِّي اللَّهُ وَقَد جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فعليه كذبهم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 119. وإس لدأ بقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد 110. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم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 يا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَنْ يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا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 نَمَرَّدْنَا إِلَى اللَّهِ وَإِنَّمَا رَدُّنَا إِلَى اللَّهِ وَإِنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بأل فرعون سوء العذاب ان نار ياردون عليها غدو واشيا ويوم تقوم الساعه ادخل اون اشد العذاب واذ يتحاجون في النار فيقول الضعفا اول الذين استكبروا اننا لكم تبع فهل انتم فهل أن شَيْئًا مِنَ النُّورِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بين 119. وقال فِي في النار لخزنة جهنم رَبَّكُمْ ربكم يخفف عنا يوما من العذاب 110. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى 111. قالوا فادعوا في ضلال اننا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشياء يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللانه ولهم سوء الد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 مَن أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنَّ الْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِّي لَمَّا جَاءَنَّ الْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَن أَسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ هُوَ الَّذِي خلقكم من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 119. ولم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون 110. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون 111. إذ الأغلال في في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم اين ما كنتم تشرفون من دون الله من دون الله قالوا ضل عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ذٰلِكُم بِمَا كُنتُم تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُم تَمْرَحُونَ اُدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ فَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعُوذُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ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 116. وخضي بالحق وخسر هنالك المبطلون 117. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون 118. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون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 فَمَا أُغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنَدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ فَرِحُوا بِمَا عِنَدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ